<متصفيق> يا علي يا علي عينا تجلني براح يا حنين يا حيدار يا حيدار جدد مبيعتنا يا حيدار يا حيدار اقبل ولايتنا هل يوم بحروف العشق نزلت الايه <متصفيق> اليوم اكملت لكم حبك الغايه <متصفيق> هل يوم ربطت يا علي للعهد رايه <متصفيق> وهو انا يا امل من عبد ما يا حيذر يا حيذر حبك سعادتنا يا حيذر يا حيذر اقبل ولايتنا يا حيذر يا حيذر قطت نبيعتنا يا حيذر يا حيذر اقبل ولايتنا رب الجلالة بهبتك نوري تجله انت الولي بأمر النبي وهي لك تحله شخصك يا حيذر بالبشر من وجد مثله والباري من خصك الفضل يا حي دار يا حي دار عزنا وكرامتنا يا حي يا حي منه سواك بها الفضل خالق تخصه زين في معناك الذكر بي ورد نصه من كل فضيل لو ما صار لك حصه واجه الشمس من غرتك مقتب القرصه يا حيدار يا حيدار يا شمس دنيتنا يا حيدار يا حيدار اقبل ولايتنا يا حيدار يا حيدار قدد نبي عدنا يا حيدار يا حيدار اقبل ولايتنا كل حسن يكثر بابك غاي الشرفنا والامل نصبح احبابك قينادم بما يكنم من قرك ثابت يا حي يا حيدار يا نور هيبتنا يا حيدار شرفت عزمك ما زاد بفضلك ولا بيلي مع نجمك باب المدينة والعلم كل من علمك طحر المناقب سيدي شرب من يمك يا حيجار يا حيجار يا علم أمتنا يا حيجار يا حيجار اقبل ولايتنا